بير باب بير باب حروفي في ربّ في ربّ وطفّات حروف يفِير بوعبيّاني، واتّال القصّدو بأرواع الألحاني، وفي أرض خيرٍ قد مادت مستوعة بفارادين الأموالي والتبياني نبدي الجمال على غصن ذائكم. فوح عطر الورد والريحان أمجاد قد أبدأت جمالا خافقا صنعت قلاهذا من جمال هاني ومجدات بنت القصير قد سارت بالنور في الأنحاء والأركان ولي أجلي أشواق الحروف تأن قد تحكي بها الفع لبل وجد وجدان قد أبدت حديثا شامخا قسمات وامض الخير فيهم عاني أما لي وعملك السماء تزينات برقة بروق الخير والإحسان ومرام تلك حادث خير ينجلي تلك بنات العاو في ارتقاء ساني وبدر بدر قد توهج نوره يحيي حكايته على الأزمان وختام قد ختمت بحسن مساكب حيث تراه بآطياب الهطلان أما انتصار فإنها قد حلقت لتحوز أجرا في ربوع جناني ولأجلي لؤلؤة المعاني قد سامت ألقت بها أم طيبا بمعاني والكون يشرق من روابي كل ما ظهرت توال الخير في يفناني وهناك من امل ترى كل المنى تربقا صيد السعدي بالاوزان وضحى التي اضحت بخير ما كانت تهبل جمالا برفعه وما عادت بها ان حاضرا بنت النوحيتي وله نوراني وكذا كعائشه احتوت كل الهنا جعلت ما نبيعوها إلى اني مالي فاتين فالقلوب توجهت وتوجهت في السير للرحمن وجواهر السار بدت في روعة تهني بغير تأخفر وتواني ولنوفا مرتفع عالت بفعالها فوق الساحب بدون ما نقصان وعوه إن لها الفجاجة تزيانت سارت تاقود كفعلات الربان وإذا الهنوف بدات فإن سماءنا تبدي الساحب بأفضل السكبان يا طالبات الخير يا نبض الوفا يا قصات لمعت كمل قيان يا من أبنتم كل خير بارقا البستوم من أروع التيجان هذا التخرج قد بدا في رونق قد جاء شكرا هب بالمنن شكرا لله الكون فان جنى